فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آياتُنَا مُبصِرةٌ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَهَدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقَنَتَا أَنفُسُهُمْ غُلْمَةً وَعُلُوَةً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 وحوشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وعد النمل قالت نملة هي يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطم نكم لا يحطم نكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون تبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لا أعذب أنه عذاب شديدا أو لا أذبح عنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقيم إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتُها وقومَها يسجُدُون للشمس من دون الله وزيَّنَ لهم الشيطان أعمالهم فصدَّهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجُدُوا لله الذي يُخرِجُ الخبأ في السماوات والأرض ويعلمُ ما تُخفون وما تُعلِنون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 وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خيرهم مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود الله قبل لهم بها ولا نخرج أنهم منها أذل توهم صاغرون قال يا أيها الملاء أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين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 فَلَمَّا جَاءَتْ أَهَا كَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ وَأُوْتِنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقول لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين دمرناهم وقومهم أجمعين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 أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بل أنتم قومٌ تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوطٍ من قريتكم إنهم أناسٌ يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ما أن فأنبتنا به فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أئلهم مع الله بلهم قوم يعدلون. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح قشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنَّهُمْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُيْزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰلِكُم كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُلْدِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ